بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله و أصحابه الله أما الآن فمزيد من أصحاب في تلك التمثير لأن نحق الله على العبيد محمد ابن عبد الوهاب وكان هذا المجلد السابع عشر السامع عشر سهر وليل أول العام تاسع وعشرين ومعض الأربعة بالله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد العلامة الإمام المجدد محمد محمد, محمد الوهاب رحمه الله تعالى قال المصندف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الولو في قبور الفالحين أوسانا يصيرها أوسانا تعبد من دون الله يصيرها يصيرها أوسانا تعبد من دون الله روى مالك في الموسطى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبض وتنا يعبد واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قضور أنبيائهم متاجدا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا على قومه اتخروا قبور أنبيائه المساجدة ماذا عن مصنف أحوال رب العالم يبين خطورة التعلم سواء من الأمواك أو من اتخاذ قبوري المساجد نفضلنا في الباب السابق الادله التي تدل على تخزين بناء القبور على المساجد او الهياكل التعليميه او القني و وتمام هذه على ما علم بها الباحث وحيث الصقاله ما جاء في التغييظ على من عبد الله عندما قمت رجل صالح فكيف بمن عبدت؟ يعني فكان رسول صلى الله عليه وآله وسلم خطأت الله على وشدد في مسألتي <تصفيق> أن تقامل ربادات فإنسان من زرحة أو من نذر أو من توجه من الدعاء عند قمور الأموات من الأنبياء أو الصالحين وبيّن أن هؤلاء من الناس أولئك الذين إذا مات فيهم الرسل الصالح بنوا على قدرهم نفسنا وصروا في تلك الصور فكيف بمن اتخذ بدادا مع الله يعني ليس في ليس في لا هي خصط والوطن الأرحال بضع من ينتخذ إلى هذه الأمة من هؤلاء الغلاب إلى أنهم اتخذوا هؤلاء الأموات أنزاداً لله في الربوبية أيضاً فزادوا على شرك المشركين الأولى ف... فكما غينا إن... إن الغلاب من المتصورة ومن الشيعة الرافض يعتقدون أن لمشاريخهم والألماتهم التصرف في هذا الكون وأن الله ربكلا إلى هذا التصرف في مقادير القلب فنم يستمعون في كل عام وفي كل شطرة إما في غشرة إما في مكان كذا أو كذا ليناقشوا وليبحث المقادير والأمور قصري في الخلق <تصفيق> فبارك الله في المثال فلذلك صدق أمام بوى مذير هنا في هذا البارد أن الغروب في الصالحين يصنبها الأمثالا في عبد المنزول الله ويعتقد فيها ما لا يعتقد إلا في الله ف... فزوجره ان يعتقد المرء في ان ان هذا الميل سواء كان نبييا او صالحا اا نعم صوت نعم فلان نبي او صالحاً أنه يستحب أن انهم يستحق ان تسرق سيء من العبادة ولو كانت يسيرا حتى لو صرف له دعاءاً ولو يمر واحداً مزوراً أن يقفت هذا الاستحقاق بهذا الميت المقبور فبهذا ترجع هذا المقبور الميت ضد الجنب الجنب فهذا الشرق أكبر في إجتعباده فكيف لمن اعتقد أن روح هذا الميت أو أن أرواح أو من الصالحين ومن الأنبياء وليس لهم حتى أدخلوا الأنبياء يعني كما صنع الشيعة الواقع من أكثر الأنبياء من المثالاتهم كما تقول الكوليني في كتاب الكافي ان المدن هم ال 12 دلو مرزره لم تبلغها الانديه فكذلك المتفوقه الذين هم على دونه الشيع الرابط يقولون ان مشايخهم غنتهم اذا سوقي والبدوي و ويدخلون الى البيت يعني يشترون من السيد زيدن و ولقد هم كتبوا فروع حتى هم يعني يخترقون هؤلاء المعينين هؤلاء الاولياء المزعومين ويدعون ان هؤلاء الاولياء يغنموا تصريفهم وإن كانوا, وان كانوا يقولون ان رسول الله عليه قد يحضرنا يحضر اليه احيانا وهذا ما نسميه بالحضره بالحضره التي كان كان يحضر فيها حسب الغم ويشهد من حضور النبي صلى الله عليه واله وسلم في خلال هذه الحضره لذلك أمر خطير برد النصيب إنها مؤامرة على التوحيد مؤامرة على التوحيد كل هؤلاء أحزاب وكل هؤلاء من أنصار هذه الأحزاب يعني قد أمروا على دعوة التوحيد كيف مش دابتين ايه لا والله على كل الموضوع تفاصيل انا مش قادر كده ميعاد المحاضره ايه ده اكيد ميعاد المحاضره اللي حضرتك من كل تشاع هو عندنا محاضرتين كنت معاك ايه الموضوع المجلس الأنوار الصلاة والسلام على نبيل المفار يوم الخميس كل اسماء الحضراء الإسرائيين يوم الثلاثاء كل اسماء معفل الله من قرد صيد ومعفل الله من الشاشة يضع في الله الرسول الثامس عشر ان شاء الله ده من غنم محطه عيد البراسمه بوسف حزب الحشم حزب الشراقه في يكون الوقت روح شدي لجه الحا او لا خالصون صلاته صلاه اصبطيه او الجوهريه يسيدي ابن احمد الرشيد صلاة الاسبقيه او الجوهريه م. سيدي امام احمد الرفاعي اللهم صل وسلم وبارك على نورك الاسبق وخيراك المحقق الذي ابرزته رحمه شامله لودودك ماذا نرجو ابرز, أبرز؟ اللهم صل على اتصال هذا الهواء او فارسته بشهودك الذي ارادته والله الله وفضله وبارك على نورك الاسبق هو بعده تماما جوبن الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم والنور الثابت لله وشرابه المحقق الرسول هو الشرابه المحقق يقول في الحاشيه شرابه المحقق ان اتباعه ان أتباعه هو طريقه الذي لا ريب فيه الذي أبردته رشمة شاملة لوجودك نعم، أنا الله هم يعتقدون أنه رفض صلى الله عليه وسلم هو من نور الله وأنه أبرده للوجود لما أراد أن يبعشه أبرد هذا النور ما يحتاجون حديث جامعة الذي لا أخلى له كأي كتام من الخطب انما نبي صلى الله عليه واله وسلم سال جابر اتدري او اول من خلق او اول من خلق او اول ما خلق الله فقال, فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نور جديء النور نبيك يا جابر نور نبيك نزل اول ما خلق الله فكيف يا صاحب هذا حديث لا احصاله لا معرف له لا اصل له وبعضه من لا أصل وبعض من المتهاوسين قد ركب له اسنادا والدعى اثبته في مصنف عبد كذبا وزورا وأنه وجد قطعة مفقودة من مصنّم عبدالرزاق وبالفعل قطعة مفقودة من مصنّم عبدالرزاق الدع أنه وجد هذه القطعة وأنه وجد فيها هذا الحديث الذي أصلها وقام هذا البحث, البحث الكاذب هذا الذي يدعى سعيد منذوح أو منذوح شعيه سعيد منذوح تقريبا هذا الذي كان من الالب اعضاء السنه ومن الالب اعضاء العلماء الامام رحمه الله تعالى في الامارات هناك مركز كبير علمي يعني زعمه يزعموه هذا الايه هذا الرجل وهو يعني يشتغل بالحديث للاسف على طريقه عبد الفتاح ابو غده هو العرض سن 1 لعبد الفتاح ابو غده الجوهري الجمهور فهذا الرجل اظهر هذا هذا الجزء المدعى المفقود من شرع درجات وهو ادعاء نسبه هذا الحديث او ان هذا اسم قدس قد وجد فثم ظهر كذبه بعد ذلك لما ظهر كذبه الظاهر حاول ايه ان يعتذر بشباط الطرق ولكنه طبعا ما افلح قد استضح امره نعم انه كذب ف فغير قر قر صح يعني على المنهج التدريسي الذي ابدته رحمه شامله لوجودك اكرمته بشهودك <تصفيق> وصفيته باللغوات الثلاثه وصفته وصفته ووالك والثالث واثبتته بشيء ونذيرا وداهيت اليك باذنك والراجمه منيره نقطه مركز زائد سائره الاوليه ده فلسفات المنجمين ولا اصحاب الهيئات الفلكيه من ايه من الفلاسفه والملاحده وسر الاسرار البيري القطبيه الذي فتقت به الذي فتقت به حق الوجود وخصبته باشرف المقامات لمواثب الامتنان والمقام المحمود وأقسمت بحياته في كلامك المشهود لأهل الكشف والشهود وهو ترك القديم الثاني وماء جوهر الجوهرية الجال الذي أحييت به الموجودات من معذن وحيوان ونبات فهو قلب القلوب وروس الأرواح وعلم الكلمات الطيبات كما يقول الهواء الشيعة الوافد سعليه رضي يقول يقولون نحن هذا الكلام سعليه أن أصر الأسرار وأن يقوم بل طبعا وصل الظلم بهم من قال أنه مجري الأنهار وفاق هو الذي يخطق الثمار وهو الذي يجري البحار وهو الذي جاده ملكوت كل شيء فهم يقولون هذا الآن في النبي صلى الله عليه وسلم وامثل في الظاهر وفي باطن في باطن امرهم شياطين باطنيه هم باطنيه يعني لا تضطروا بايه بهذه النسبه المكذوبه الى محبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس الأمر مجرد هلوه في النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا هؤلاء قد زانوا عقائبهم على الطرق الضواطنية الموحدة التي كان الغرض منها إفساد دين الإسلام من داخلهم فتلبسوا بالباس المسلمين ودخلوا فيه على طريقة المنافقين ها؟ الذين يظهرون الإسلام ويقطنون الكفر والإلحاف فللأسف يعني تمكنهم إدخال نبيه الورثانية وهذا الشرك الذي لا يختلف فيه اثنان من العلماء الثقاط باسم محبة النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت ويصف المصيبة الأعظم أن يكون أحد رؤوس هذه الفرق الباطنية سواء من الشيعة أو من المتفاوطة وهذا الزنديق المسمى بالجفري هذا الذي يظهر على هذه القنوات الصدائية ويقعن بكل السبل في دعوة التوحيد ويسافته من علماء التوحيد ويسافته من من الأحاديث التي جاءت في التحذير من صبر الشرق ويسخص من, من كلام الإعلامة الذي نحن ذكرنا الكثير منه خلال الجروس السابقة في شرح سابقه ثم يأتي هذا الذي يزعم ويبدعه أنه منذ عاق سنة وأنهم من الكبار ضعاء الصحوة المزعومة ولما يسأل عن هذا الجسري ها؟ الزندير فيسنى عليه خيرا ويقول إن الله قد هدى بيه الكثير من الشباب يعني طرثوا مثلا شرب الزكان وطرثوا مثلا الزنا على الحجم الله هدى بيه القلوب بنحو هذا قال وكأنه جعلنا سمع كلمة واحدة من الزندقة والدعوة الصريحة إلى الشركيات والبدع كبيرة وصغيرة في كلامة الصيفة وأنه يطعم طعنا مباشرا في دعوات الأنبياء والمسلمين في التوحيد ويصور هو الصلو من الناس انها اللي عليه التبرك والتمسخ لقبر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف امامها ومناجاته كما كان يقول عمرو خالد ها كل هذا من ادله محبه النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجب كل اعذب من اولئك الذين يزعمون محبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني ايه يونخيرون على من يحتفل بمولده إن ان الوجود انه وجود كله يحتفل بمولد النبي كيف لا تحت من نولد سيد الوجود ويقولون يعني يقول اذا الى اذا تبركنا وتمتعنا بقبر النبي قالوا الهلول قالوا هذا إذا مولدي قالوا هذه بدعه هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فلا كذب يقول عن علماء التوحيد وعند عادة وعن عمان كذب هذا الذي تربى في بلاد التوحيد والذي يحسب على أبناء دولة التوحيد سلمان العودة آه. ويصني هذا الثناء على هذا الجيفري الكاذب الزنديق ماذا نفعل برك الله فيك. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ وكيف نسكت عن أمسال الأولاء؟ هذا الذي يتهم الأمنات والصورفاء في هذه الأمنات معنى من الأولاء، من غلاة التجريح ماذا نصنع معنا؟ شكرا لشيخ خالد، كما نعلم ذلك فأي أجل سؤالهم على مسألة الحكومة بشأن المجموعة أهل الثاني معهم في الثلاثة العقصية فأس مواجهما سألها قلت لبقصهم ومنتهي عند الأوقلاء منتهي عند الأوقلاء برسول الله ولكن نحن نتكلم عن الأولى عزيزة أقول الآن الذين يلبسون لباس السنة ويتكلمون بلسان أهل السنة سنة الذين يطعمون في السنة ويبقى عنوك العلماء السنة من ظهورهم لما يأتي هذا الذي يحسب عليه على بعض السنة سلمان العام ويلبس الأمر على السداء المسكين وعلى العام المنى الذين لا يدرأي لهم بأحوال هؤلاء ويقولون من الجسم هذا الرجل الطيب من عمر الخالب أيضا من العام الذين هذر الله بهم وطارق السويدان هذا الذي رافضة من رافض الشيعة في بلاد التوحيد ايضا استفاد منه ها يفتح الباب لهؤلاء على مصر عي لكي يبصوا صمومهم في قلوب ابناء المسلمين باسم باسم الوحدة وباسم تأليف القلوب وباسم النماء لا نريد ان افرق وحدة الصف ثانيا نفرق نفرق التوحيد لكنه لا نفرقها في الصف نقسم التوحيد على حساب واحد في الصف اه, آه شو بوحات الوهابيه حول مصر؟ رئيسه شو بوحات شو باحات الوهاديه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرد على اللي هو العزاء ابو ابو العز امام الشيخ الطريقه العجميه يعني ان فعل هؤلاء لما يعني تصير لهم على القدره على نشر دعواتهم في مثل هذا البلد وان للاسف بدلت ان يعني فعلا تجتمع القوة ها؟ يعني يجتمع أولئك الدعاء الذين يبدعون السنة ليه؟ لمحاربة مثل هذه المصائب والمناصحة ولد الأمر الذين أيضا معنوموا برأي مثل هذا وينخجعونهم بأمثال هؤلاء ها؟ للأسف يعني صار يوجهون تهامهم إلى دعاة الترسل وإلى علماء الترسل فاستجمعوا عن قلوبهم لانهم ايه ينكرون على امثال هؤلاء وينكرون على على من يمرر خطط خطط هؤلاء داخل بلاد الاسلام ان سلمان العودة هذا وعقد القرض وسفر الحواله واناصر العمر ومنصاره سيرهم يعني سواء قصدوا ام لم يقصدوا شعبون بلهططم الكثير من جهود اجدادهم نحو الامام محمد بن الهار الذي يعد السبب يعني الرئيسي في قيام هذه الدوله المباركه على ارض الهرامين ويريد أن يسلموا بلا التوحيد غنيمه بارده لال خط وليه ولال حتى يعودوا بدناد التوحيد مرة اخرى إلى ما ما كان قبل بدايه دعوه الامام محمد بن هاشم هذا بيصرحوا به صراحه هذا المسعري محمد المسعري هذا الذي هو يغضب يعني ايضا من هؤلاء صرح صلاح الدين صلاح الدين نجعلها دوله قائم عليها على التضامن الاسلامي لا تتبنى لن مذهب لا سني ولا شيع ولا صوت لا كله المذاهب تاخذ تاخذ بل حتى افكارا يكن لهم الحريه في بناء معابدهم وكنائسهم على ارض المملكه فقط مثل المسعار الذي كان يتدعم هذه المنظمة الكاذبة التي سموها ذو من منظمة حقوق الإنسان يريدون أن يقيم حقوق الإنسان في داخل البلاد الوحيدة التي هي يعني لا يوجد مثيلة على وزي الأرض اليوم يحافظ على حقوق الإنسان بشريعة لا أصبحت <تصفيق> هذه لبنة حقوق الإنسان التي كانت يتدعمها هؤلاء مهوده وحوالي ها اخر العمر والاخر اضمروا الجبرين وقد طلعوا بيقولوا لبعض ان انتظروا لجلده وكان عفا بعد ذلك قولوا قاموا قولوا صار اجتماعهم والطريق اللي هي نحل بارك الله فيك هذه مؤامره نقسم بالله ان هذه مؤامره على التوحيد هؤلاء اجتمعوا وبآمروا وكل يضرب بشهد هذه الطرق العزمية والرفاعية ومن جانب آخر تجد الذين يتسمون بالسنة لكي يطعموا السنة في ظهره الجماعة الشرية الجماعة الحياة الحراف ينفقون الأموال الظاهرة من أجل الحماية لأحزابهم من أجل الحماية من أجل الإقصاء لغلماء التوحيد والإقصاء لدعاة التوحيد للصابقين عن القيام بداعوتهم فكلما وجدوا طالب علم او داعية يعني يفضعوا الحق ويبين ما نحن نبينه لكم منذ شهور عديدة من هذه الحقائق المؤلمة يفعونا بكل طرق لإقصائي أو لتحريبي كي إما أن يغروه بالأموال الطائلة التي لا يستطيع أن ينفج عنها حتى يسكت عنهم تقول لك أنت تكلم الناس فيه في أحكم الصلاة أحكم الصيام ولا بأس أن تكلمهم أيضا في مسائل التوحيد كمسائل عامل لكن إياك, إياك. ان تظهر فقائق حسب الإخوان وثفة السرية له التي تدمر التوحيد من جذوره يعتقد كذلك السيد في وفي خطوره مؤلفاته التي طعمت شباب امه في افادتهم وحولت الشباب الى الى يعني مسخ مسخت مسخت عقول الشباب مسخت قلوب الشباب وتمكن او مسلط كل هؤلاء الشعراء الرواد يزدادون قوة و... ويتعادون بكل هذا ولا جرمان أن يكون لهم التحريك ببعض هذه الحركات مبارك الله والأساس يعني نحن يعني ما زلنا نعلّت الأمان بأمثال أولئ الذين ما صدقوا مع أنفسهم فضلاً أن يخضفوا مع على الأخرين كما بأينا لكم التفصيل في ردودنا عليه على غلاد التجينة بثالث إلى غلاد التجينة فهكذا بكل بساطة يوجد هذا الشريط من الملاليم لخدمه منه. هذا شريط يخدم من ويطعم من كل يطرح السؤال من المستفيد من مثل هذا الكلام المنمق الذي هو مزخرف فقط في مؤامره ضرب فرك المحممر على التوحيد صدقه صدق الامام الملك الملك عبد العزيز الافضل العظيم هذا ابن عبد الرحمن ابن فيصل قام سعود فرغله تعال الذي عبد مؤسس الدولة السعودية الثالثه الحديث في اداره القرن السابق ها لما قال في أحد اه لا يا احد احديه او لا اخاف إلا من اثنين رجل يلحد في دين الله ورجل يسعى لزعدعة أمن هذه أمة ثم هدد وتوعد وقال إني لن أترك أن شرع وقال في موقف آخر من يمس جناح التوحيد فليصلح رجله وليذهب هذا ما فكيف اذا عاش هذا الامام العظيم احمد تعالى وراء ما يفعله هؤلاء في دولته التي انشاها كيف لو ورد مثل اوسان على مثل كلام سلمان الغد هذا وهو يشني على هذا الجفري الصوفي الشيعة الزمزيق كيف, كيف كان يصنع لو كان هذا الإمام رحمه الله تعالى على قيد الحياة الآن ما كان له أي هوادم عن سلوية وبهذا بنى دولته وبهذا تمكن من تطهير أراضي المملكة في ربوع ناجد والحجاب من هذا الروكان الذي سرى الذي الذي ظل مئات السنين قابع عليه على, على هذه هذه من الوثنيه ومن من البدع والكرات التي كانت للاسف حطيه حول القره الله عز وجل بالتوحيد وكان يقول ايضا اننا أعلمنا الثلفيون لفنا لفنا واحدين ويقول إني أحكم بكتاب الله وبصنة رسول الله وبفهم سلف هذه الأمور رحمه الله تعالى أين هؤلاء من تاريخ إمامهم هذا الذي بنى بولتهم هذه الذي هم يرسلون, يرسلون في نعمها ليلة بغارة هذه النعمة وهذه الأموال الطائلة التي ينعن بها أهل بلاد التوحيد هي يعني منبركة ما صنعه هذا الإيمان المبجر رحمه الله فلو لا قيام الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى قام به ما, ما كانت مزاوية كان التوحيد وجود على هذا النحو الآن وما أمن المسلمون على نفسهم وأمنوا على على عقيدتهم عند زيارتهم في مكة والمدينة فالآن كل من يذهب له يجد يجد التوحيد دعوت التوحيد القائمة هو المهنمة وعلماء الصنة هم الذين لهم الهيئة المنه على دعوت الناس همه فإذ هؤلاء يريدون أن يستبدلوا وعلماء التوحيد لله يستبدلوا أمساج الفوزان وربي أبن هابي وربي أبن العباد وصالح اللحدان يستبدلوا من, من يستبذلون بالجفري وبعمر خالد وبمحمد حسان وبالهوية رأيتم وتتحول دولة, دولة التوحيد إلى القبورية الوسانية والحزبية الوقيتة التي كانت عليها قبل دعوة الإمام المحمد الكل يسعى لهذا يسعى لإزالة دولة التوحيد ويسعى لتمكين هذه الأحزاب من, من هذه المملكة المباركة التي قامت على التوحيد ولذلك تجد أن محمد حسام يعني لما يتكلم ها يعني لا يعرج, يعرج البد على جهود أئمة لذلك تعوى المبارك ولكن في الوقت يمجد من يقول صاحب أفضلاء الذي قدر مدنهم لنصرتها بالإسلام سيد قربة الذي يصب أسحاب المبي صلى الله عليه وسلم والذي قدر مدنهم لنصرت الإسلام إن حامل دوت العبدالوهاب ومن صار على طريقه من أئمة السنة والتوحيد لا ذكر لهم ولا جهود لهم وهذه الجهود الجبارة عضل هزين القرنين الصادقين لإعادة التوحيد ولتبثين التوحيد في بلاد نجد وفي مكة والمدينة كافت وفهد ولا كأن لا هريض ولا كأن لا تاريخ يفكى ويشده الذي يشد به تاريخ التقوان وتاريخ تاريخ القرى وجمالة أرسل والدين للأهدان والأولى الذين يشده هم الذين يقدمون للشباة لأنهم هي هم الأئمة رب الأعلى الموجود رحمة الله تعالى صح كتاب الانقلاب الإسلام يرى في طريقه في كتابه خواطر على طريق الدعوه من خلال هؤلاء ولا يعرج بس على على قايمه التوحيد وعلى دعاه المنهج السلفي الصحيح الذي بناه دوله التوحيد الذي هي قائمة بفضل الله حتى الآن كانت الدولة ليس لهم جوز وليس لأي فضل وليس لأولانا إيها أي تاريخ نذكر قال منها جدنا يسر قال منها الفتنة طبعا وصل بالأمر إلى أن كذب وتع أن الفتنة خرجت من عند أولانا يقول أن الفتنة خرجت إليها من المدينة من مدينة النبي الصباح ورأيتم بارك الله وبرك ولما نشتد على أنسان هؤلاء ونعيد ونعيد ونفيد ونكرر الكلام بخطورة الأمر والشباكي غفلة ونحن كله ونحن نود أن تطر أصواتنا إلى المغرر وأن يفيقوا من هذا الوهم الذي يعيشون فيه وأن يتقوا الله في أنفسهم اولا ثم في هذه الأمة وأن لا يمكنها من التغرير بالأمة إلى هذا الوقت وإلى خداع شباب الأمة بهذه الطريقة فكل ما يفعى بما أتاه الله من أسفاب ومن, ومن, ومن قدرة على تدليغ في الزرق وأن يبزل جهدهم وأن يفزل نفسهم لإقامة جهدهم إنه لا سبيل إلى حفظ بلاد الإسلام إلى حفظ على الأقل من شر هؤلاء إلا بأن نقوم بواجبنا بتبليغ الإيمان فقالوا لما تعيذونا قوما جاء بهم لكم أو عذبهم عذابا شديدا قال انا لا اطلب والله هل عندهم نقابلنا هذا الجكال <تصفيق> طيب وضح كله فيه هذا ليس نحن نقولها صراحة إن إن حزب الإكوان بأفكاره وبفصائله نسبقهم بفصائلهم من متصوفة ومن شيعة ومن معتازلة كأنهم هيمنوا على الأصغر وهيمنوا على مجمع المخصوص الإسلام إن الأصغر صار مخترقا الآن من قبل هذه الأحزاب ومن قبل هذه الطرق الصوفية والشارك فهذا ليس بالدريب عليهم أن يصدروا مثل هذه الفتاة والتتفذبين ليس تتفذبوا من صارت أنهم التي يتعلمون من حليمانة والسيطرة على الأمور يبقى أشهر ومن يبدأ مجلة الأظهر في السنوات الأخيرة يدركز لأن مجلة الأظهر يعني صارت موقا من أبواع هذه الاهضر وانظر الى الطرق التصرف فان الماء الازهر يربط الناس يربط الشباب برموز الحزبيه تجد في بعض الاعداد تجد صوره واشاده لمحمد الغزالي وجمال الدين الافغاني وابي عبد الحسن كما في أحد أعدال مزالة الأطهر مقال كامل ترجمة لأحد أعلام العصر أبو الحسن الندوي من أبو الحسن الندوي هذا؟ هذا عبد المنين أي من كبار أمية الإخوان والتصور كذلك في بلاد الهند وباكستان أبو الحسن الندوي الذي قدم له سيد طب في إحدى كتبه الكتاب ايش اه ما. ماذا خطر المسلم وماذا كان وماذا خطر العالم للخطوات المسلمين مما قرر اه وقدم هذا الكتاب للكتب اقراوا ايه كتاب ده شيء على الدين مقبول حفظه الله من علماء الكويت ابو الحسن الندوي في الوجه حتى تدرك خطوره هذا الرجل وكان غارقا في بحار التخوف وحب الذات ابو الحسن الندوي الذي يعتبره محمد حسان من ايه من الائمه والمجددين في هذا العصر صحيح مو امره إن مثل محمد حسان هذا إنما أدخل على شباب أهل السنة لتحييدهم عن السنة باسم السنة وإدخالهم إلى الحزبية ولربطهم برموز حزبية لبس لباس أهل السنة وتكلم بلسان أهل السنة على طريقة الحوين الكبر. الحوين لبس لباس أهل الحديث وتكلم بلسان أهل الحديث يدخل او دي لي... يا جدو شباب قرصنه اللي ناطر الطريق الاحمر ها طب مش انا قلت اه الشيخ صلاح الدين نعم اي لا انت في لقاء صاحبنا على ما اذكر لي. لما كان يسال عن اي اربعه من هذه على المرجعات فذكر رحمه الغزالي وذكر ابو حفص الندوي وقد يكون ذكر الموضوع ده ناخذ هذه القويمه الموضوع <تصفيق> دي <تصفيق> الموجودين من اهل واسست الجماعه الاسلاميه في اضدرت كبار العلماء في الهند في زمان الموجودي بيانا وفتوى لضمان هذه الجماعه الاسلاميه وبالتحذير من الموجودين كبار علماء حديث في الهند في زمان الموجودي اصدروا بيانا باسم وهي اتكبار الغلماء هناك أو اسم جمعية أم الحديث الذي كان يتفقد إليه علماء الحديث في الجيل يحذرون من الموجود ويحذرون من الإنبيات والجمع الإسلامية وقد ظهر النبع الشيعية بالظهر التشير والواضح للموجود في كتبه من الذي يقول ليش بان الامامه وامن السعي لاقامه الامامه مسألة ومسألة ومسألة وصفة وصفة هي مساله بسيطه واصله اسمه الشيخ هذا الذي دعوني الموجوده والذي رد عليه من العلامه رضي الله الله خيره من هذه الانفاس ثم اذ بهذا المخزون يتهم مثل الشيخة رفيع بأنه إنه غلاب التشريف الذي يحذر من أمثال هؤلاء الغلاب صار هو من الغلاب يسمون الأشياء بغير أثنائه كما حذر أو تنبين الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ستكون سنور خباعة يُقال انه فيه اخطاء ويخون في الامانه وينطق فيها, فيها, فيها الرويدض وما اكثر الرويدض الذين يمتكون ان على هذه القراوات الصدقه قالوا من هو الرويدض يا رسول الله قال الرجل الكفيف يتكلم في امر العرض تجدوا هذا الرجل بكل بخارة يقسم بالله أن هذه العمليات الانتحارية لأنها ليست بالبخارة هناك عمليات الشابهة ويشهد الله أنه يحب السباب اللعاب إنه يحبوك لك يشهد الله ما يحب الرجل الذي ثبت بل كفر بعض أصحاب المجيسة يشهد الله ما يحبوك لك ويأتيه ويأتيه رمز آخر يأتيه رمز آخر من رمز الإخوان هذا الذي يسمى الواجد قنيل فيسمي عليه السناء العالي الذي لا يرد إلا والذي لا يقول إني عميس للإمام بلغس ويقول يا شيخ واجدي إني أحبك في الله يا شيخ واجدي بارك الله وعك في جهدك في جهدك الشيخ واجدي يقول أنا مجبول الأنفل الانتخابات هناك في البحرين مع الشيعة يقول الشيخ حسان يقول بهذا ما تسمى الواجدي يعني يريدك أن لا تغيب على الناس في قناة الناس نريدكم لا تحرم الناس من ايه من علمك الذي يشرح في غرام هذه الدوائر ها كل يعني كان انا مشغول في ايه اعرف الانتخابات واعرف حال الحكام المشاكل دي هناك ودون ان يشعروا هم يمكرون الشيء الشيء ما صارت لا يدر في مثل البحاريه والقطر إلا بعون هؤلاء اخواننا الشديدين. المسلمون يحاولون ان يفرضوا مصر اه. كانوا يا اولاد يعني ليس عنده مانع اه انه يرسل 10000 جندي الى حصن مصر شنو بنعمل؟ الشيء الهديق. موش في تلفون ولا حاجه. يقول أنا على استعداد أرسل إليك عشرة ألف زندي لكي يعينهم على إحقامة الدولة الشيعية في لبنام حتى يدخل على مشكلة مؤامرة مؤامرة على التوحيد كل نشارف فيها من طرف خفيف وللأسف صارت الآن المؤامرة تدار من داخل مباني أنصار السنة هذه الجمعيه التي بناها الشيخ محمد حامد الفطر رحمه الله تعالى في هذه البلاد صار البعض من من منابر هذه الجماعه التي اكتفت على السنه يخدم هذه المؤامرات ومن خلالها من اسس وكل هذا بركه تصب بسبب الغفلة والبعد عن العلم والبعد عن مصادر هذا الدين لما ابتعدى الشباب والعلم عن أصول هذا الدين وعن تعلم هذا الدين من أصوله والمصادرية الأطلية صاروا يعني صاروا ملقف لأنثالها الأولى يخدعونا باسم باسم الدين وباسم الجهاد وباسم الصنم فالحديث لا نزوع هجوم ونحن لا نتطرق لمثل هذه المسائل لتضيع الوقت انا ليس عندي وقت اليوم ولكنني اقول هذا حتى امن وادي ولو يعني وأدي قدراً من هذه الأمانة التي أقضى الواجهة في الأمن وثق كل الغلماء وطلبة العلم إلى أدائكم اللهم بلغت اللهم فشد وصار كل من سمع هذا الكلام يحمل جزء من هذه الأمان وعلي أن يؤديها على حكم الآثة والله من قدرة ومن علم ولا ايجاد ولاه الذري يعني, ولا يعني جهده ولا يعني الذري ثم قليله قمه لا تذل عن الله يعني ايدك يعني ايمان الناس لو صدقت مع الله لو صدقت مع الله اخلص العمل والنيه لله هل أنت تريد التنصرة دعاك التوحيد ألاك أن تريد أن تنصر فلانا أو علانا حدد هدفك ماذا تريد ولمن تعمل ولمن تفعل ولمن وإن كنا نسكوا إلى الله لبعثنا نسكوا إلى الله لكل تحلاتنا ولكن كان علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن النصر بعثك وإن مع العصر يسر إن مع العصر السلام ف... بارك الله فيكم للحفاظ على ديننا في الاداء بالانام وعليكم انت اهتموا بجميل هذا الكتاب المبارك اهتموا لصفحه التوحيد وانتم بلغوها في الدعوه على قدر ما اتاكم الله من اسباب ولا لا تتهاونوا لا تتهاونوا ولا فاختقله جهودتك لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من خمر أم كل ينصر هذه الدعوة في بلدته وفي محيطه الذي يعيشه ولا يخاف في الله لو متلاح لكن عليك أن تنصرها بعلم وبحكم واتق <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> في إخوانك لا قصد إخوانك يغرر من قبل هؤلاء المتآمرين على التوقيت وإياك إياك أن تفخر من عالم العلمية التوقيت وأن تفخر من جهدهم أو أن يعني تزدار كلامك ان العلماء ورثه الانبياء وبهذا تدرك الفارق اه بين الذين حملوا ميراث الانبياء وبين الذين يذلون مخربوا ميراث الانبياء هل يستوي ان يستوي رجل يدافع عن التوحيد و... ويطعن بكل الطرق لسد لسد الابواب على ان نريد دعوه الطرق على اعداء اهل من ان ينالوا هدفه فما الذي يمهد السبل لع... لاعداء هذه كي ينهسوا فيها وفي... الذي يمالي بالسهول لهؤلاء ويصنع عليهم ويرقعهم إلى مرتبة العلماء وإلى مرتبة الأئمة ومجددين إن أمثال سلمان العودة ومحمد حسان والحوالي والحويل وياسر برهاني ومن على شاكلتهم خدم هذه الأحزاب وخدموا المتصوفة والشيعة أعظم خدمة ما كان لو أن يحلمه من سبل وذلال والسبل فقفض من السبل إلى أن يفترس جلب الإسلام فأين أين أين حسام؟ إن كان صادقاً في أن يقول أن أدعى للكتاب والصنف فهو مثلاً بالأم أين هو من هؤلاء الذين يتعامون في هذه الدعوة ليلة وراءة؟ لا يحبب ساكنهم لكنه في جنب الآخر قد جمع خيده ورجله لكي يتعام في الأمناء والصرفاء هذه الأمة وأن يتهمهم برئب من الأولى أن يحذر وأن يوثم بينما لأولاده؟ <تصفيق> رضيع النهادي أم مثل الجسر هذا أو مثل عمر الثالث أو مثل سيد قد من الأولى أن تبدأ الجهود للتحذير منهم؟ وأن تنفق هذه الأموال في توزيع مثل هذه الشرائط لكي يحذر شباب أمه لما يطبع أن هذا الدرس رسالة الرباط التجريح بالملايين بأموال هذه الأمة لكي يطعم في من يحمي هذه الأمة ألم يقوم من الأولى أنتم فقدين ملايين في تهديع ورشريت واحد للتحذير مثلا من مثل الجفري هذا الذي غاب على المسلمين في بيوتين باسم حب النبي صلى الله عليه وسلم و وتمكن من افساد عقول العقائد العشرات بل الالاف من المسلمين وتمكن من يدخل الى متصوفين وتشايع من حيث لا يشعرون في اطر بيوتهم وللاسف ما زال لدي المغرب به يدافعنا على الله ويقولون إنها قد الله من الأمن على من الشباب وكم من شاب قد اهتده وطارك ليس وطارك خبه في الثقام و... المسجد وبعد ذلك بعد ذلك مفاجأ بريد الشيعة الرواقب قد دخلوا إلى ذيارنا ودفحونا كذب معاشا كما خرعت العرق لسبب التهارم والتهوين من شأن هؤلاء هذه هي نهاية المطر هذه هي نهاية الخطة أو نهاية الليلة المؤامرة لا ممكنها الله عز وجل ولكن نحن مبين لكم أن صد شر هؤلاء وأن التحذير من كيد هؤلاء صار فرضا على كل من أتاه الله الغلم والفهم الفرض والكفائي يعني الذي لا لا يقوم به البعض من هذه متعينا على كل من يمن عنده من عنده القدره على القيام به وكل تحزبته شرح يعني بره خالص تسميروا وقتكم وتعلموا طبعا لا نقول لكم أبلغوا هذه الدعوة بغير أن تتعلموا ما أنتم كذلك وأن صارت هذه الأمامة ومناطبكم بأن تتعلموا وأن تحسنوا فهم هذا الكلام وأن تجعوا غيركم إلى هذا العلم أن ننصر هذا العلم في كل باد وخارف في ضياع انفسكم وبذلتم جهودكم في غير ما يفيد هذه الامه ف... ف... يعني كيف السبيل او ما هو الحل احنا ضاربه موقف يعني ما نقول هذا الكلام كي نقضي في قلوبكم اليأس أو العجل ولكن نقول هذا الكلام حتى تفيقوا حتى تستيقظوا وحتى تعريفوا خطورة من يحاكى لكم ولله الأمر من طبعه ومن نغطعه سبحانه اللهم ومحمد أشهر الله إلا تستغفر بفاديك كل ما مره أجبنا هم هذا السؤال في شرح حمد الإحكاة في الدارس الذي استيقظ على أذال النفذ والمهات من صلى او استقالته قامت في المغرب ومخير بما يريد ان يدخل مع مع الجماعه العقد <صفيق> ثم ياتي بركه بعدين تسليم الامام وهذا الذي نموذجي يعني يرجح هو ان ولي ان يسكن المغرب ان يوصل المغرب ثم بعد ذلك يصلي العصر و... يعني... الإدراف للجماعة يعد عذراً يسقط وقت ترتيب يسقط الترتيب بينهما أنا فرقت فهذا ما هذا؟ يسألون مرة السكان المركب المفاوضة لكي تصبحوا بيديم نور انا رجعتني عشان هي طبس نعم نعم ولا دي لو برو اللي مسموع الاحاديث التجاره في السنه خمس الاحمد في فاريش ابو سلمى انها تدل على, على وجود اخرج الفكر في مش هذا الزهر الذي قد يعد للمسلمين هنا خالص انا فالفرق هو انه شلون شلون الي يخذ الموضوع خط جديد اختلف تقييم العائليه بس هو تقوله انه حلوة الموضة و هو ورد من يتمشي الكلام دا و لكن من المتدرش الفتر يجيب بعد المثالات الموضة و سنديده يجب مفرع علينا هل نخذ منه و سنكده لا تقرش لا تقرش لا تقرش و لكنه يعني أنه يعني و لكن المتدرش الفتر و لكن بعد الموضة كان يجب و كم يتنزل هو و يجب مع شترع بعض الحربيات و نتجب مفرع عليهم و لكن كل الأولى يجب أن يتفجر ما الشخص المستقبل الدفاع لا تعمل لا تقعد ما التلажу نتبقتي لا تقدر <تصفيق> لا trego إن لا يستخدم إذاد إنما نحن حسب المساعدة هل نطلق التنية على سبيل اسم كل إذاً؟ في هذا handy العظيمة هو لا لم أستطيع أحدهم كتار اليد ومن ف繰بي para de respirar para